من DIR أوادي أنا، أوادي أنا، أوادي أنا, أو أنا كيف نعمل واش المول وش من حيلة فعل ما؟ تين عليها، تين عليها، تين عليها ومن ضار بي أنا بدي من DIR أمرح دنا. يا حنى عقلي عندك بيت والف عندك عندك يواعد ويخال زاوه ببعب السالف وما يفاشل حلف حلف حلف حلف سي بي سي سالم عند البيت وال عندك عندك ايوال مخسم مزودس ومنه يوم فاشي حلف حلف حلف حال, في حال في سيدي سيدي سيدي مسلم ويشبو يشوف الناس ويشبو يشوف الناس قاسم من حر غرامو ويشبو يشوف الناس بيريج Of <laughs> the رماني في النار ما أبطل وحكيتي في الهوى ما وحكيتي في الهوى ما ما ملقيت لها عون Jinsa, maa'a katsoit jinsa Olaa lakit aliii suluo Aadis nesliu Aadis nesliu Aadis nesliu Aadis nesliu Okee t'n'amaluu Mea'bi dii menedir Awaaadi anaa Aaaa Awaaadi anaa Kee t'n'amaluu Ojaan nii maamuun Ojaan nii Tainhaa alia, tainhaa alia, tainhaa alia Uumar dhokbiya ma bittiinhii menedir Tammar aahdana, Allah Allah, yammi, yachnaa katliin